غير المخطوب عليهم ولا الضالمين آمين ألف لا تاب الى ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتروا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبل كنعلهم لعلهم يهتدون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 ما ولو شئنا لأتينا كل نفس هدها ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم ولكن حق القول مني لأملا جهنم من الجنة والناس أجمعين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 لما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّوا صجدا خرّوا صجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِنْ مَعْرِزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْرَةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوين أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المقوى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 ما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وعيدوا فيها وقل لهم ذوقوا وقل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ونذوقنهم من العذاب. دون العذاب الأكبر لعلهم, لعلهم يرجعون و من أظلم من ما افترى على الله كذبا و أظلم من من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في نرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئم يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِيمُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 لَنُخْرِجَ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُونَ مِنْهُ أَنْعَامُهُ وَأَنْفُسُكُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 لا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتله نبتله فجعلناه سميلا بصيرا إن نا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا إن اعتدنا الكافرين سلاسل وأضلالا وسيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفرا أين يَشْرَبُ بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا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 يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذلينا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب, وأكواب كانت قواريرا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 إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم منفورة وإذا رأيتهم رأيت, رأيت نعيمه وملك كبيرا عليهم فيها بس دس خطروا وحلوا أسايرا في الضهر وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزا وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا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 عجلاً ويذرون ورائهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيله وما تشاء. يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعددنا لهم عذابا أليم